الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنهم إذ قالوا في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا لأجزي الذين آلون هو الحظة ويهدي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا: هل دلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم؟ إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد. أفسر على كذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة والعذاب والظل البعيد أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ عِيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ الارض إن شاء نختف بهم للأرض أو نسقط عليهم كسفا أو نسقط عليهم كسفن من السماء. وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح قدوها شهر ورواحها شهر وأسلمر له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عزيزه يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وخذور الرافيات اعملوا آل داود شكرا وقليلا من عبادي الشقور فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ وَأَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ لَا ابْتُغُوا فِي الْعَذَابِ مَثْوًى لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ بلبة طيبة ورض غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتين جنتين جنتين دواتين أقل خمطي وأثمي وشيء من سجر قليل ذا زَيَّنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً قرا ظاهرة وقدرنا فيها السير سير فيها ليليا وأياما آمنين فقالوا ربنا بعيد بين السالين وظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم أحادي قَرُؤُم كُلٌ مُمَزَّقٌ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَ ما يؤمن بالآخرة من هو منها في شر؟ وربك على كل شيء حفيظ. قل دع الذين زعمت من دون الله لا يملكون. من قال ذرتك في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض وما مِكُونَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ نِبْهِيل من وَلَنْ تَنْفَعَ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُتِحَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإن حبلنا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ولكن أثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستأثرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا ب هذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ثرائ الضالون موقوفا عيد ربهم يرجع بعضهم إلى بعض يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا للذين استكبروا الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَثَرُ أَمْوَالِكُمْ لكن سر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم بالتي تقربكم عند نازل الفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولى من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخيفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ثم ونقول للذين ظلموا ثُلُق عذاباً لِلَّذِينَ كُنْتُمْ بِهَا تُكذِبونَ وَإِذَا تُتَلَعَلِيْمَ آياتَنَا بَيْنَكُمْ قَالُوا مَا مَادَى إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَن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 أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحب صم من جنة وهو على كل شيء شهيد اِتَّدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ كَنَا إِذْفَعُونَ فَلَا فَوْت وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَلِيلٍ